السؤال الاول أحسن الله إليك ما الفرق بين الخشيه والرهبه الجواب الرهبه والخشيه والخوف كلها بمعنى متقارب كلها بمعنى متقارب نعم, نعم السؤال الثاني الله يحسن عملك قول المؤلف رحمه الله وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بجهله الجواب لانه بين المسلمين نعم هذا اولا هذا من الفوائد لا يعذر بجهله لماذا لانه مفرق يعيش بين المسلمين فيجب عليه أن يتعلم ما يقيه من الوقوع فيما يهدم الدين نعم الجواب لأنه بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريب نعم بين يديه القرآن والسنة لكنه لا يرفع به ما رأساء نعم يعني هذا فيه معنى التساهل الله أكبر نعم نعم السؤال الثالث هل تحمل هل تحمل, هل تحمل هذه على المفرط؟ الجواب نعم لأنه إنسان مفرط يستطيع التعلم ولم يبالي نعم لم يسأل عن دينه ولم يتعلم هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم فالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يسأل عنه ولا يعمل به هذا لا يعذر صاحبه بين الظهراني المسلمين فكيف إذا كانوا يصيحون عليه ليلا ونهارا مبينين لهذه الأحكام وهو يسعى في حربه تاره يقول هؤلاء وهابيه وتاره يقول هؤلاء حشويه وتاره يقول هؤلاء مجسمه تاره يقول هؤلاء حنابله ونحو ذلك يرد الحق بهذه الاباطيل نسال الله العافيه والسلامه نعم هذا مفرط العراض عن دين الله وبين ظهران المسلمين لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يطلب الهدى هذا مفرط هذا معرض نسى الله العافية والسلام هذا الإعراض والإباء نعم هذا كبر الإعراض والإباء نعم السؤال الرابع احسن الله إليك إطلاق كلمة ومن له وللكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء إيش النتيجة فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين نسال الله العافية والسلامه هكذا تعلمنا وإياكم وحفظنا واياكم جميعا نحفظه لنعمل به لنعرفه نتفهمه نتدبره فاذا تدبرناه وفهمناه عملنا به واتقينا ما يضاده ويناقضه عياذا بالله من ذلك نعم السؤال الرابع احسن الله اليك اطلاق كلمه مولانا على الشيخ فيقول مولانا الشيخ الجواب لا هذا ما ينبغي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم مولاي فلان بل الله مولاكم إلا في حق العبد المملوك يقول سيدي مولاي العبد المملوك لا بأس أن يقوله ويريد به مالكه يريد به مالكه معروف إذا كان عبدا مملوكا نعم السؤال الخامس أحسن الله إليك ما حكم إطلاق كلمة يا سيد الجواب سيد أمرها سهل لكن سيدي تركه, تركه أو لا سيد لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد يعني الحسن وكان, وكان يقول لرؤساء القبائل من سيد بني فلان من سيد بني فلان يعني من رئيسهم ويقول لسعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم لما جاء يحكم في بني قريضة سؤال السادس عفى الله عنك هل الاختلاف في مسألة العذر بالجهل من المسائل الخلافية الجواب مساله عظيمه والاصل فيها انه لا يعذر من كان بين المسلمين من بلغه الكتاب والسنه لا يعذر الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس قال ووحي الى الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ من بلغه القران والسنه فهو غير معذور انما اوتي, إنما أوتي من تساهله على حسب ما تقدم معنا الكلام الذي يعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به ولا يتفقه ولا يسأل وبين ظهران المسلمين ويقال يقع في الشرك هذا معرض نعم إنما أوتي من تساهله, من تساهله وعدم مبالاته نعم مداخلة لكن هل يقال إنها مسألة خلافية الجواب لا ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى مثل قصة الذي قال لأهله احرقوني يعني أحد في المسائل قد تخفى بعض الصور قد لكن الأصل لا نعم السؤال السابع وقوله هو الله المحي المميت هل هذا الإنسان المتسمي بمحيي الدين هل فيه تزكية النفس أو ليس فيه بأس إن شاء الله الجواب تركه أو لا ترك اللقب أحسن وإلا فقد استعمله الناس في كثير من الناس مثل النووي محي الدين لأنه دعا إلى الله وأرشد الناس لهذا سموه محي الدين لأجل هذا مداخلة الإمام النووي كان يكره أن يسمى محي الدين الجواب تركه أو لا مداخلة أنا محي الدين هل أترك اسمي الجواب نعم تسمى باسم آخر أحسن مثل عبد الله أو عبد الرحمن هكذا السؤال الثامن قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هل يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر أو الأكبر فقط الجواب الشرك الأصغر الأقرب أنه يدخل فيها لكن قد يغفر برجحان الحسنات إذا رجح ميزان الحسنات لأنه من جنس الكبائر لكن قد لا يغفر له إذا لم يتب منه ولم يرجح ميزانه قد يعذب عليه مثل ما يعذب على الكبائر مثل ما يعذب على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر مداخلة أصل القول أنه أكبر من الكبائر الجواب هذا الأقرب والأظهر وتسميته شرك دل على ذلك يعني ليس من باب المعاصي العملية وإنه هو من باب المسائل العقدية فكونه يسمى شرك هذا دال على أنه داخل ضمن إن الله لا يغفر فهذا أقرب وأظهر بسبب أن الله سماه شركا إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة وبيّن الكفاره في هذا ماذا يقول يشهد أن لا إله إلا الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهكذا فالظاهر أن الشرك الأصغر داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو ليس من العمليات التي هي الكبائر العملية الفعلية وإنما هو من القلبيات من عقديات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على حق والهدى حتى نلقاه كما نسأله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم جميعا في مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين إنه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان والحمد لله رب العالمين